الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نادك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 t o a e k you. 「あなたの手話を聞いてくれたらいいな」<音楽> 「今日は私に」<音楽> Yeah. あ、uh huh. t h a n t k a y